بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من هنا ذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلَ فَضْلَهُ وَإِنَّا تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس الكفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر مسته لا لا يقولن ذهب السيئات عنني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَادَ إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ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 أم يقولون أفترى؟ قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.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 إلا الله وفهل آت مسلمون ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك